احنا متجمعين عشان نحط مع بعض الخطة التنفيذية لرمضان قرب الجزء الثاني ان شاء الله بفضل ايه طبعا ابشارك الاول الحمدلله خلص التصوير بتاع حلقات ربطان قرب اثنين العشرين مقطع الحمدلله خلص التصوير بتاعهم ودلوقتي في حلق المنتاج وكمان المقاطع اللي كانت محتاجة اعادة منتاج في ربطان قرب واحد تم اعادة منتاج طبعا انتشعر مقطع بالفعل وفي مقطعين بس هيعاد تصويرهم مرة ثانية نظرا ان التعادلات عليهم كثيرة فهيتعب تصويره مرة ثانية ان شاء الله فده احنا يعني الشغل اللي هو الـ الـ الـ الاعداد الحمد لله تقريبا انتهى خلاص دلوقتي احنا في محالك التنفيذ انا دلوقتي وانا جاي احط الجدول التنفيذي قابلتني مشكلة كبيرة جدا المشكلة اعرض عليكم وناخد حلها مع بعض يعني كلما نفكر مع بعض نشوف ليها حل بإذن الله هي مش مشكلة ان شاء الله مضاحية بس يعني في قدامنا خيارات والخيارات في خيار هيبقى في مشكلة في التركيب العرض وفي خاصية فيه مشكلة في مجهود هيتعمل زيادة تمام؟ طيب نتكلم الاول نشوف هو رمضان قرب 2 دوت هيبقى مكون من ايه رمضان قرب 2 ده مكون من ايه اول حاجة هيتبث كل 3 ايام مقطع من رمضان قرب 2 اللي هما العشرين مقطع هيتصاروك دي. دي اول حاجة تمام ثاني حاجة هيتبث كل يوم على غرفة الهدايا مقطع من ربضنا قرب واحد ثالث حاجة هيتبسع ورثك الهداية يوم ويوم يوم درس إيماني ويوم تفسير جزء اليوم من تفسير الخطب التعارض هتفتوح حاجة مشينا يبقى احنا كده دلوقت نعيد تاني مع بعض عندنا مقطع كورتات يام عندنا الـ الـ الـ الـ عندنا المقطع ربضنا قرب واحد عندنا الدرس الإيماني بالتبادل مع الدرس التفسير خلاص كده تمام؟ يبقى ده كده ثلاث حاجات ثلاثة معنا كل يوم طيب في حاجات في حاجات مش متضبطها معانا. ايه هي بقى؟ احنا المفروض اللي كان يحصل معنا اه حلقة, حلقة المقطع ده في ربنا نقرب 2 هو مقطع رابط ربنا 2 على بعض وعبارة عن من 5 بينما يعني وطبع حلقة نواجه من 20 اا هنلاقي في مشكلة معانا في الموضوع دوت اول حاجه ان احنا مفروض إن المقطع بتاع 2 يكون بيسخن على المقطع بتاع القراب 1 دي مثلا هبص مقطع صناعي المعروف خلاص مفروض منه معروف مشاريع طب لو أنا مثلا مقطع بتاع قيام بتاع مقطع فقص الصيام بحيث منه حق الصيام بتاع السنه اللي فاتت عندنا مشكله ان ترتيب حلقات السنه اللي فاتت كان في اول 15 حلقه تقريبا كانوا مركزين قوي في فقه الصيام وفقه الصلاه والقيام وكده فلو احنا نشرنا المقاطع بالتوازي يعني خلينا مقاطع أرب واحد 12 بنفس قصدي مقاطع 12 ا ا بالتناسق مع ربطنا ب1 بحيث يبقى منظر على احنا هنغير واحد. في حل تاني ان احنا ده يعني عندنا نفس في طيب الثاني ان احنا لو احنا عملنا ان احنا نثاقن تنسيق جديد وترتيب جديد بناء على طلب نقرب 2 ده هيضطرنا ان احنا نعدل كل موضوعات تاني ونغير كل التصميمات ونشير كده بقى الارضون دي خالص منها وكمان هنضطر نعدل تصميمات اي تصميمات اللي هي تخطط على الدروس كمان تمام طيب بالنسبة الثانيه اللي هي ان احنا نخلي ده ماشي في كده ماشي في سكتو ميزتها ان احنا مش هيضطر نعدل التصميمات دي ما خالص كلها تبدو زي ما هي بالظبط وهتبلي بنفس ترتيبها بتاع السنه اللي فاتت فدول خيارين قدام من لازم ان احنا نختار منهم اختيار عشان اللي هيضطر هو اللي هنكمل عليه مين معاكم بقى يعني اختياركم ايه يعني انا وردك انا افضل لو حد كتب اختيار يحاول ان هو يي يوض يعني يقول اه اه حيث اختياره اللي هتزبط في التصميمات اه احنا ممكن ان احنا مثلا احنا في التصميمات في حاجة بس بتربط الوقت بتربط تلتيباتهم خلاص اللي هي كان بقي على رمضان كذا فاحنا ممكن ان احنا نحط عليها مثلا لوجو تاني او نحط عليها يعني يعني ممكن نغطيها لأي تصميم تاني يعني نعدل التصميمات كلها بحيث ان احنا نغطي الحكاية بقى على عرضنا بفضل بحيث ان احنا نكون عدلنا حرية في عرض هذه المقاطع بعيدا عن باقي كم سواء في الألان يومي او في التصميم اللي هو ملخص اليوم اللي هو كبتعامل ورقة للطباعة بالرسود او الوان فاحنا فقط يعني اللي ممكن نعمله بشكل بسيط خالص ان احنا فقط نداري بقى على رمضان دي. حتى انا فجأت ان احنا في كان معمول السنة اللي فاتت آه, تصميمات كل ال... كل الحلقات كل ال... الورقات الدعوية اللي كانت معمولة كلها معمولة بدون شعار بقى على رمضان كان الاخ دي اللي بنيتي حتصلنا على فمن غير شعار بقى على رمضان دي خالص فهل التصميمات دي بردك موجودة ولا دي بحاجة كويسة جدا يعني دي الفكرة بتاعتنا ان احنا يعني هنشيل اي قصر لترتيب الايام لرمضان قرب واحد تمام، وبالتالي انا عندي حرورية كاملة في ان اعيد ترتيبهم وتزليطهم حسب ال... حسب الوقت احنا مثلا ثانيا فادي برضا كان في بعض الحاجات اضطررنا لترتيبها الترتيب ده عشان كان يعني اتعرضت في الاخر فكان تعرضت في الاخر يعني هتلاقي مثلا تيه حلقتين لدك روحنا تسوى مثلا وعلى بعض حلقتين للطوء سمادين وعلى بعض وهكذا انت ديه من اخت راجئيه اللي كانت سمام بكم بس اظن هي فقط كل اللي عملته انها حصت شعارها بالضاء قريبا نقرب على كلمة بقى على رمضان. أظن إن هي ده كل اللي عملته يعني ما عملتش حاجة تانية. فأظن ان التعديل ده هيكون سهل. خلاص، فهل ممكن نعيد تعديل؟ بقى احنا كان عندنا 180 تصميم هيتعدله وعندنا 60 موضوع هيتعدله مرة تانية طبعا هيتعدله من نحيثين هيتعدل اول حاجة عنوانهم اللي هو كان مكتوب فيه بقي على بضان كذا خلاص او ترتيب الحلقة فقط عن عنوان الحلقة واسم الدعاية فقط لا غير تمام وثاني حاجة المحتوى الداخلي بقى هيتعاد تصديطه بناء على التصميمات اللي فيه التصميم هيعملها تانية او هيعادلها تانية فده العد التنفيذي بتاع الموضوع خلاص نفكر ونقرر القرار بتاعنا ويعني مفيش اي مشكلة خالص ان شاء الله كده هنشتغل وكده هنشتغل ممكن لو احنا حتى ما عرفناش نعملها السنة دي دماغنك حكاية دي بالسنة الجاية مش مشكلة ان شاء الله بإذن الله فحسب طاقة الناس يعني عشان بس نبقاش ان احنا ضغطنا حد في الوقت ولا حسن اتفضلوا طبعا اهم حد طبعا في الفراد الأخ يسرى باعتبار انها مشروفة العمل فطبعا ردها اساسي برضك الاخت امال في الرد بتاعها عشان هي ماسكه فريق تعديلات المواضيع تمام لا أنا منتظر بس دختي وصلت لأختي لطلعه لطلعه بتاعها كش مسادي إن شاء الله طيب آآآ اه... على الله مثل في كلام بس في الكلمة الأول هل دهت وممكن يكون ده دهت ألي بقى احنا هفوت. اه. نعدل كل شيء هو مش رفت الخطة الجيدة بقى خلاص احنا هنعدل تصمات كلها على طول. هنشيل منها بس فقط البخر على رمضان دي ثاني حاجة برضك بالنسبة للتصمات هنعدل كمان معادل عرض ان السنة دي كان معادل عرض عشر وربع السنة دي معادل عرض هيكون عشر ونصف الله. طيب احنا دلوقتي محتاجين نحط خطة عمل عشان يبقى نشتغل فيها بإذن الله خطة العمل دي هتبقى لفريق التصويم إن شاء الله يتحط لهم التصويمات اللي تعملت كلها الثاني اللي فاتت ويتقسموا على الفريق بحيث ان هو يعيد بحيث ان هو يعيد تعديلها حتى بقى شوف أحط... نحط مثلا لوجو عليها مثلا او حاجة او كده حسب بقى ما ايه حسب ما يطرأ لكم بحيث ان احنا مثلا نعمل لها بحيث ان احنا مثلا نحاول نعمل لها نعمل لها مثلا مع التسليم مثل مثلا يعني مثلا انتخال 10 ايام مثلا او حاجة تتسلم للفريق بتاعة تعديلات المواضيع بحيث يعدل المواضيع ان شاء الله تمام طيب يبقى احنا كده اول جزء معنا الخطه التنفيذيه ان شاء الله عندنا من يوم 20 21/3 لغاية يوم 1/4 فريق التصمات يعدل التصمات القديمة والقديم هل هو أسده مناسب ولا قليل؟ احنا نعيد تنيه بردك المطلوب, تفط... المطلوب تعديله ايه؟ المطلوب تعديله في الورق الدعوي كله سواء أو الالوان أو الجودة الطباعة هيبقى ان احنا نشيل كلمة بقية رمضان دي خاص تاني حاجة بالنسبة للإعلانات اليومية ماشي؟ احنا نعمل بس هو نلتقي اليوم اللي هو نلتقي اليوم مع كذا كان في السالفه بتاعه اللي هو نلتقي غدا لا غدا دي اللي هو بالليل اليوم تمام نلتقي اليوم مع مين نشيب بقى على بقى على رمضان وتاني حاجه كان 10 وربع هيبقى 10 ونص الميعاد بدل ما وربع هيبقى 10 ونص تمام ونستلم الحاجات دي إن شاء الله بإذن الله بعد 10 فيه طيب ده كلام جميل جدا يبقى ده أول فريق في التصميم هيشتغل المفروض بقى إن شاء الله كمان بإذن الله إن فريق التصميم بيعمل بالفعل وقت الشغل خاص بإعلانات العامة للدورة والبانر والحاجات ديت والهدر والكلام ده كله ده كلام جميل جدا إن شاء الله لما ينتهم لما ينتهى منه بإذن الله مفروض إن شاء الله إنه نعمل 20 تصميم كل تصميم خاص بمقطع من المقطع العاملين القرب 2 بحيث ان هم يكونوا جاهزين معانا على يوم ستة اربعة مثلا يعني عشوين مقطع كل مقطع عليه إعلان صورة الشيخ مثلا مع اسم المقطع مع عشعار رابضن قرب اثنين خلاص انزلوا معانا ان شاء الله تمام ده بردك عايزين ان احنا نشوف له نشوف له وقت تنفيذي بردك بحيث احنا الكلام بتاعنا مرتبط بوقت خلاص دلوقتي مناسب لي ايه مثلا بحيث مثلا يبقى موجود ممكن حتى نقسمه على اوقات يعني نستلم ال نستلم العشرين ال 20 صوره مره واحده ممكن مثلا نستلم خمسه يوم ستة 4 وخمسة يوم 10/4 وخمسه يوم خمسة 4 وهكذا تمام يكتب لو كتبت على على اللابتوب هيبقى هيعمل المشكلة في الصوت بصوت الكيبورد هيعمل المشكلة بحنا قلنا أول حاجة بس بعد حد يكتب أول حاجة لو موضوع إنها على الخطة الفيزية الخاصة بنحن وعيد التصمات تص كلها والمواضيع دي كلها بحيث نشيل منها كلمة على مرضندي خالص ثاني حاجة قلنا نحن هنعمل خطة فизية بالنسبة لعد هذه التصمات هيكون من يوم عشرين ثلاثة اليوم من يوم واحد وعشرين ثلاثة اليوم ثالث حاجة قلنا إن من يوم واحد وأربعة تعديلات المواضيع هياخد الله خلاص، وقلنا إن فريق التصميم هيدا اشتغل في تصميمات المقاطع اللي هو تصميم لكل مقاطع المقاطع ربالنقرب 2 من يوم 1-4 ليوم 6-4 مبدئيا ممكن بقى يسلم المقاطع بعد بعدك إن شاء الله تمام طيب يبقى إحنا كده دي أول حاجة معنا تاني حاجة معانا إن إحنا إن شاء الله كنا اتفقنا مع بعض إن إحنا نعمل المقاطع الخاصة بمونتاج المقاطع 1 الم رمضان قرب واحد وبالفعل احنا جمعنا 20 فكرة 20 مقطع عايزين نعملهم عدد هل بدأ العمل في اي حاجة من الحاجات ديات ولا لسه طيب طيب ان شاء الله اخونا احمد بإذن الله انا سلمته 20 مقطع اللي هم دول 20 اسم مقطع يعني اللي دول خلاص مفروض ان هو ان شاء الله هاي هيتفق دقاء معاكو على الفريق يشوفوا مثلا مكان هيتقدارة فريق المنتاج مثلا او في ادارة مشروع المقرب 2 بحيث ان هو يبدأ يطلب بقى المطلوب في كل مقطع ايه بحيث يبدأ فريق المنتاج يشتغل فيه بإذن الله يبدأ احنا كده محتاجين اخوانا احنا سيكون ان شاء الله يعمل الموضوع بإذن الله سبقنا في ادارة ما شاء عبد النقر باثنين او في فريق المنتاج ويبدأ ينسق مع مع الحضور بإذن الله هذه المقاطع بحيث يوم 8-4 يكون مثلا معانا 4 خمس مقاطع بالترتيب بتاعهم, بتاعهم, بتاعهم بالضبط بنفس الترتيب اللي احنا ماشيين فيه نبدأ بأولويات الترتيب بتاعهم خلاص بابده نحاول نخلصهم في وقت قريب بإذن الله يعني احنا مبدئيا نسلم مثلا 4 خمسة يوم 8 4 وتبقى بقى تتلاته فوله مقاطع ان شاء الله طيب دي تاني حاجه تالت حاجه دلوقتي المفروض ان شاء الله يكون في فريق نشر في فريق السبيس ده المفروض ان هو غالبا هيكون نفس الناس اللي ماشيه ماسكه معانا دلوقتي اللي هو الناس اللي بتحط صمات اليومية وطبعا اخونا ياسين بقى هيظبط هو الناس اللي بترفع الفيديوهات كل يوم اللي الناس اللي بترفع مقاطع الفيديو كل يوم خاص سواء خاصة بمقاطع ربنا نقرب اثنين او بنا نقرب تمام بردك هنا واسمين بردك ان شاء الله هيوعيد رفع المقاطع هل عدنا مش كده هي المقاطع اللي هيعمى عادي بمنتاجها هيوعيد رفعها مرة ثانية بإذن الله ان شاء الله القامر ده يتضبط في خالي يوم أو يومين ان شاء الله يكون موجودة على النوقع ده بالنسبة للفيز طبعا بالنسبة لمنتدى اظن ان القسم الثاني اللي فاتت كان فيه ناس كتيرة جدا مشتفى عليه مظنش يكون فيه مشكلة في إن شاء الله على قسم ال هيتوقع معانا معنا بقى الجزء الخاص بالبث الجزء الخاص بالبث طبعا حمد موجود معنا هيكون ان شاء الله في بث على الغرفة وبث على اليوتيوب البث هيبدأ كل يوم من الساعة عشرة ونص هنبث الأول مقطع اثنين وبعد كده نبث مقطع لو ك... لو في مقطع بدنا اثنين لو ما فيش هنبث مقطع بدنا أربعة واحد هنبثه لغاية الساعة 11 ومن الساعة 11 عشر الدرس الإيماني أو درس التف خلاص مطلوب برضك إن شاء الله أنا هسلمكم بإذن الله يعني ممكن نهاردة بالليل عصر عليه إن شاء الله أو بكرة هسلمكم جدول دي الستين يوم بتصورهم عامل إذن ويسيب فيهم فاضي الجزء الخاص بالدروس الإيمانية هيكون محتاجين حوالي عشرين درس إيماني هنترك اختيارهم ليكو بقى يعني هنزل هنزلهم مثلا في البطرة نشوف بس عايزين بس حد يتولى هذا الموضوع حد يتولى اختيار الدروس الإيمانية المناسبة للموضوع يعني مثلا يوم ي حد يختار درس عن قيمة الليل مرئي لا حاجة درسكو مرئية بس حد هيختار درس مرئي عن قيمة الليل ويحط لو بنتكلم مثلا عن سلطة الأرحام حد يختار يختار درس عن سلطة الأرحام مرئي ويحط تمام؟ وطبعا عندنا ان شاء الله برض إذن الله في آخر شهر في, في يوم عشر شعبان هيكون عندنا دورة مفاتيح تدبر القرآن اللي هتبدأ ان شاء الله مع الشيخ شبع الصادق والشيخ خاني حلمي هيكون دورة مسجلة وهتبقى دورة سماعية مش هيكون فيها مش هيكون فيها امتحان او حاجة طبعا لان الوقت ده اهم في العمل ايماني اهم من المذاكرة والحاجات دي سيكون دورة مسجلة استماعية هتبدأ ان شاء الله يوم 12 او 13 شعبان لغاية يوم 21 شعبان ان شاء الله دي الخطة بشكل عام اي حد عنده شايف حاجة نقصة شايف فيه ده عدلات شايف دي حاجة مش واضحة يحب نعدني من اول اي حاجة معاكم ان شاء الله الفيديوage التاني. إحنا بنقول إن إن شاء الله هيكون في كل يوم درس إيماني بس. الدروس الإيمانية دي هيكون بالتبادل. إما درس إيماني أو درس تفسير جزء اليوم. هيبدأ من أول الجزء الأولاني. يوم بيوم لغاية لما نوصل لي يوم بيوم لغاية لما نوصل للثين يوم إن شاء الله هيبقى هيتم استثناء فقط منهم ثمان تيام اللي هيتم بس فيهم دورة مفتاحة دبر القرآن إن شاء الله خلاص هيكون فيه في الجدول العشرين خانة فارغة قدام منهم هيكون فيه أيام بنعرب نقرب واحد اللي موجودة معانا في الجدوى أنا هجيبلكم مثلا صورة من الجدول مثلا لو بحث تخيلوا معايا الشكل التخيلي عامل ازاي الاحضار <سؤال> هتقعد سكرين بس طبعا لو في حد عنده اى حاجه يتفضل يكتبها وان شاء الله رد عليه حالنا طالما ان احنا كده كده ان شاء الله هنسلم التصمات يوم واحد اربعة فما فيش اي مشكلة في اي ترتيب في التصمات ان احنا كده كده ان شاء الله هنخلص قبل بداية زاعة الحلقات ان شاء الله بالنسبة لي بالنسبة لي ال عدم تبليغ حد فاحنا كتبنا بالفعل على القسم القسم الخاص بالقسم الخاص بال بقط بقط الفرع على موعد اجتماع النهاردة تمام دي ما حدش اختيار بتاعها مش محسوم ما حد مع بعض وقلت لو في أي حد عنده أي تعديل في المواعيد يعععقول أنا قلت أنا سر معد في الوقت دوت طبعا نكون في نص أربعة يعني عند في الصيف صيف وقت من عشرة ونص لحد عشر هو أقح أحسن معد اللي بس فيه الدرس قوي بتاعنا هذا ده معاه كتير اللي يحب يتواجد فيه يتواجد ده احنا قلنا ده للناس المقبولين اللي يحبوا يزودوا معانا خلاص الباسورد برضك مكتوب على القسم القاضي برضك الباسورد بتاع قسم القادة, بردك. دا بردك على القسم القادة بردك. فمش بخير ان شاء الله مفيش مشكلة ممكن اعيد لك كله ثاني من اول يا احمد مفيش مشكله خالص ان شاء الله باذن لك بس لو في حاجه ثانيه ما جاوبتهاش لا لا براحتك والله مفيش مشكلة طيب يا جماعة هابننا بس دلوقتي على ده, ده من مثلا اللي هيتعمل هوت واحد واثنين مثلا حاجة بقى على رمضان تاريخ اليوم مقطع عبنا اثنين اللي هيتبث لو في مقطع عبنا اثنين مقطع واحد اللي هيتبث تمام حلقة ربن... ده المقطع اللي اللي إن شاء الله حلقة ربعن واحد اللي رمضان مثلا موعد لبس عشرة ونص اللقاء الإيمان مثلا إنها خلاص موعد ده شكل تصوري فهيكون في أيام بقى اليوم الإيمية ده فاضي فيها اللي هو اليوم اللقاء الإيمية ده فاضي فيها فمطلوب من فريق بقى فريق الفريق المشروع عدنقرب إن شاء الله يملون إن شاء الله خلاص دي الفكرة بتاعتنا إن شاء الله فدلوقتي كانت مشكلتي في تكتيب الجدول دلوقتي 2 إن 1 مع بعض أنا عايز يكون في كل 3 أيام مقطع من رابنقرب 2 وقابلهم 3 حلقات من 1 بس هذه الفكرة عشان كده احنا قلنا الموضوع الخاص بان احنا نصيب الحلقات اقرب اقرب واحد مرة ثانية ان شاء الله بس خلاص في اي حد يا جماعة عنده اي استفسار تاني الجزء الخاص ترقيب تاتي الأولياء في ترتيب التصمات، قلنا نفيش مشكلة خالص فيه إن شاء الله نحن هنمشي بأي ترتيب طالما نحن هنسلم تصماتنا إن شاء الله يوم 1-4 بالنسبة لرابطنا 2، هنسلمكم إن شاء الله بإذن الله أسماء الحلقات بأسماء الدعاة بتوعها مفروض إن شاء الله النفاية التصميم هيستلم صور الدعاة بإذن الله ويبدأ هم يعدوا في أي وقت لغاية يوم يعدوا أول 5 حلقات أو أول حلقات يكونوا جاهزين إن شاء الله يوم بإذن الله خلصنا. يصبح الفريق المنتج كطيب خلاص إن شاء الله بإذن الله. إحنا نحاول نتواصل معهم إن شاء الله في قسم المنتج. لان انا واخوهي احمد ان شاء الله نتواصل مع... معهم في المنتاج شاء الله طيب لو في اي حد عنده اي استفسار يفضل يكتبه ادلنا 3-4 دقايق لغاية 49 دي ان شاء الله لو مفيش استفسارات او اي حاجة يبقى جداركم الله خير على حضوره ان شاء الله طيب عشان لسه دخل معنا احنا بنتكلم عن الخطه التنفيذيه الخاصه بربعنا قرب 1 بربعنا قرب 2 ما معلش فالمفروض ان شاء الله بإذن الله ان عندنا مقطع بربعنا قرب 2 اللي هو المقطع دقايق بيتم نشره كل ثلاثة ايام طبعا بيتم نشره على على الفيس وبيتم نشره على الجروب ان شاء الله المعدل المقترح للنشر هيكون ونص بالليل تمام طيب بالنسبه قرب 1 هنعيد نشر المقاطع بتاعت الفتره اللي فاتت هيتم اعداده شاء الله او بكرة ان شاء الله الجدول ده ستين مقطع كل يوم هيتبس مقطع منهم إن شاء الله بس دي الفكرة بتاعيزنا سوف نفضل إن شاء الله إحنا فريق الناس هي وعيد نشرة هذه المقاطع بإذن الله حسب الجدول الزمن بالمعادل المقرح للنشرة زي ما قلت 10 ونص بلي بإذن الله دي أول حاجة تاني حاجة بالنسبة لي مقاطع عرب النقرب واحد احنا بالفعل خدنا عشرين فكرة وعملنا لهم إعادة تصوير وبشكل جديد اللي هو مقاطع عرب النقرب اثنين اتبقى معنا 40 درهم اخترنا منهم بردك اقوى 20 سكرم منهم وطلبنا من فريق المونتاج ان هو يعمل لهم اعادة تصميم اعادة مونتاج مرة تانية بحيث المقطع يخرج من من نص ساعة يبقى 3 ل 5 دقائق و بردك هيعادنا بردك في الايام اللي مفيش فيها رابطان قرب اثنين تمام؟ بس فيدي خطت دي خطتنا بالنسبة لناشف المقاطع ان شاء الله إن شاء الله بإذن الله نضع عليهم العشرين مقطع بإذن الله النهاردة أو بكرة بإذن الله يكون معهم المقطع بإذن الله وزي ما قلت هما قدامهم في تصميم المقطع هذه الغاية يوم 1-6 إن إحنا هيقوم بإذن جدول زمني لعرض هذه المقطع فمش لازم إن هو يخلصهم كلهم بدي لو يحب إن هو حتى يوزع شغله بحيث يعمل مقطعين قواصلتها في الأسبوع ومبيش مشكلة بإذن الله إن شاء الله النهاردة بيلقوا بكرة يكون معاه هذه المقطع إن جزاكم الله خير، سبحانك اللهم بحمدك نشدق اللّه اللّه اللي أنت نستصيغونه تكتبوا ألا ليك وطبعا التواصل مفتوح على طول بإن شاء الله بإذن الله على قسم القضاء أو على قسم إدارة المشروع مشروعنا قرب لو أي حد عنده أي استفسار أي اقتراح أي فكرة أي تعديل شاف إن شيء حاجة يعني سنين وإحنا عادين يكتبها إن شاء الله ونتابع فيها مع بعض إن شاء الله جزاكم الله خير السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.